موسوعه ا شاء النابلسي للعلوم م ن ا ت ف ع ل و ن إن وان ر لفي ع ي م وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أ د ر ا ك ما يوم